لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لَكَانَ خَيْرًا لَّنْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَكُونُوا ظَاهِرِينَ أَن قَوْمًا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 Allahul Alam Hakim. Wain Taifatani min al Mu'minin. Qatatlu faaslihu bainama. درت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فا أصلح بينهما بالعدل وأقصط إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خريهم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عساب غير منهم ولا نساء من نساء ان عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلبذن أنفسكم ولا تنابزوا بالالقا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 Kerihuahum fa, wajalna kum shuubu wa qabaila litaarafu. Inna akram kum aldalallahi atqakum. Inna allahul alimun habib. قالت Kulam tahu minu, walaupun kulu aslana, walaupun tidak ada keimanan di dalam hati kum. Walaupun Allah dan Rasulnya tidak membiarkan salah satu dari amalan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 قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم وَعَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَنْعَمُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحْيِي غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ